بسم الله قال رحمه الله وأخبرنا عبد الواحد المليحي أخبرنا عبد الواحد المليحي لازلنا نقرأ تحت قولي تعالى أولئك جزاؤهم مغفرة ثم ربهم أولئك يتعلق الآية فذكر حديث علي رضي الله تعالى عنه الذي روح يعني ببكره حديث ببكر في أن الرجل إذا أذنب ذنبا وتاب إلى الله سبحانه وتعالى وصلى صلاة التوبة ثم استغفر الله فهذا جدير أن يغفر له وخليق أن يغفر له ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وهو في قصة ذلك الرجل الذي أذنب ثم علم أن له رب يغفر الذنب فتاب إليه وهذا الحديث الثاني تحت هذه الآية أولئك جزاء مغفرة قال أخبرنا عبد الواحد المليه قال أخبرنا أبو منصور السمعاني قال أخبرنا أبو جعفر الرياني قال أخبرنا حميد ابن زنجويه قال أخبرنا النعمان السدوسي قال أخبرنا المهدي ابن ميمون قال أخبرنا غيلان ابن جرير عن شهر ابن حوشب شهر فيه كلام كما تعلمون لكن الحديث يقول له عن شهر ابن حوشب عن معد كرب عن نبي ذر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه تبارك وتعالى فما لي سما هذا يرويه عن ربه تبارك وتعالى حديث قصي والحديث القدسي اختلف فيه الناس فمنهم من قال لفظه معناه من الله ولفظه من الله وهذا الذي يظهر أن معناه من الله ولفظه من الله سبحانه وتعالى لكن يختلف مع القرآن وأنه لا يصلى به ولا يرثى كما يرتل القرآن ولا يكون الحرف على قراءته بعشر حسنات وهكذا أيضا لا يشترط في قراءته الطهارة خلافا للقرآن على خلاف فيه بين العلماء لكن يذكرون من الفروق فلا يشترط في قراءته الطهارة وأنها تجب فلفظه ومعناه من الله سبحانه وتعالى ولكن يختلف مع القرآن فيما سمعتم الأحكام ومنهم من قال لفظه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعناه من الله ومن الحديث النبوي فلفظه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شك في هذا ولا شك في ذلك والذي يظهر أن لفظه ومعناه من الله تكلم به سبحانه وتعالى حديث الحديث القدسى بلفظه هذا الذي ذكر وراه وذكره رسول الله عن ربه وبعضهم يقول معناه من الله وأما لفظه فهو من رسول الله لكن انتقدوا عليهم هذا قال ربما يكون في مدخل شاعرة في نفي صفة الكلام للناس سبحانه وتعالى أن الله لا يتكلم بصوت محر قال يرويه ربه تبارك وتعالى قال يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك عن كان فيك ابن آدم إنك إن تلقني بقرابي بقراب الأرض أي خطايا إنك إن تلقني بقراب الأرض خطايا نقيت بقرابها مغفرة بعد مغفرة بعد أن لا تشرك بشيئا ابن آدم إنك ان تذنب إنك إن تذنب حتى تبلغ ذنوبك عن السماء ثم تستغفرني غفرت لك أغفر لك أو أغفر لك هذا حديث عظيم وإن كان هنا منطلق شار بن حوشب لكن له ما يشهد له عند التلميذ رحمه الله له ما يشهد له فالحديث ثابت يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك وفيك معلومه في الإنسان من الخطايا والذنوب والتقصير كل هذا يحتوي عليها الإنسان خطايا وذنوب وتقصير وكثير من العيوب يحمله هذا الإنسان الضعيف المسكين هو يحتاج إلى أن يدعو الله سبحانه وتعالى ويحتاج رجاء الله جل وعلا وهكذا أيضا يحتاج إلى ابن آدم إنك إن القني بقراب الأرض خطايا لقيتك بقرابها مغفرة بعد أن لا تشرك بشيئا فهذا من أعظم أسباب مغفرة الذنوب توحيد الله جل وعلا وليس يسقى المع اسم الله شيء كما في حديث البطاقة توضع الخطايا في كفة من كفة في الميزان وتوضع لا إله إلا الله في الكفة الأخرى فتطيش تلك الصحائف وتبقى هذه الكلمة عظيمة فيقول رسول الله بعد ذلك ولا يسقى المع اسم الله شيء التوحيد شأن عظيم وأدلة التوحيد لا تخفى على طلاب العلم أي لا يخفى فضلها وما دلت عليه من هذه المدلولات وأن للتوحيد فضلا عظيما يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا لقيتني أو لقيثك بقرابها مغفرة بشرط أن لا تشرك بشيئا وأما مع الشرك فلا يقوم وزن عمل من الأعمال ولو كان الصلاة وصيام وحج وغير ذلك من العبادات فلا يقوم مع الشرك بالله عمل من الأعمال ولا ينفع عمل من الأعمال بل جميع الأعمال تذهب أدراج الرياح هباء منثورا وقد من إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون لين أشركت لا يحبطن عمله ولا تكونن من الخاسرين فلا يقوم عمل مع الشرك بالله جل وعلا كلها تذهب بالشرك الأكبر والعياذ بالله ما تنفع صاحبها مهما عمل من الطاعات مقدم من الأعمال والمبرات كلها تذهب أدراج الرياح فلا يستفيد منها فعلى هذا يجب على العبد أن يراعي هذا الجانب وينتبه لخطر التقصير فيه ثم قال إنك إن تذنب حتى تبلغ ذنوبك عنان السماء ثم تستغفرني أغفر لك وهذا فيه تهيج على التوبة وترغيف التوبة وأن العبد لا يقنط من رحمة الله جل وعلا لا يقنط من رحمة الله وقد تقدمت معكم الآية وهذا الكلام يذكرت حتى تلك الآيات المتقدمة والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله وهكذا الآية تكررت معكم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله فالعبد لا يقنط العبد خطأ ومذنب وكلنا ذاك الرجل ولكن الشان يا عباد الله توبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى هذا الذي ينفعك عند الله جل وعلا فهذا الحديث فيه تهييج وترغيب في التوبة وفيه بيان فضل التوحيد وأنه من أعظم العبادات وليس ثم أفضل من توحيد الله جل وعلا وفيه أيضا حث على الدعاء والرجاء وهما عبادتان عظيمتان الدعاء والرجاء إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك قال رحمه الله أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أبو الحسن محمد ابن الحسين الحسني الشرفي قال أخبرنا أبو الأزهر أحمد ابن الأزهر قال أخبرنا إبراهيم ابن الحكم ابن أبان أباني أنور منصرف هو ممنوع منصرف مم. ابن أبان أم ابن أبان ابن أبان ابن أبان من منصرف عندما من وجهان نعم نعم ما أهر عندهم من أبان وكأن المحدثين يمنعونه أبان، واشتهر عندهم المن فالذي يظهر يجوز في لأن الألف والنون لم يتقدمهما ثلاث أحرف، وإنما تقدمهما حرفان أبان، والممنوع الصرف بسبب الزيادة أن يتقدم الألف والنون أكثر من حرفين، وأما سنان وأبان فهذين مصليفة سنان وأبان. والسنان وجه واحد وأبان رأينا من يتكلم عليه ويمنعه من الصرف يرى فيه المنع من الصرف من ينظر من الأشمون فإنه ذكر أبان إن لم يكن هو وإن الصبان في الحاشية قال أخبرنا إبراهيم ابن الحكم ابن أبان قال حدثني أبي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى من علم أني ذو قدرة على مغفرة الذنوب غفرت له ولا أباني ما لم يشرك بشيئة وهذا يقول خرجون حاكم وهو حديث ضعيف العدن واهن أبان هذا إبراهيم بن الحكم ابن أبان أنا حدثني أبي الحكم من أبان قال ابن حكم المستدرك وهذا حديث صحيح الإسناد وتعقبه الذهب وقال العدني واهن والمصنف في شرح السنة قال ابن حجر ابتقيب إبراهيم ابن الحكم العدني ضعيف وصل مراسين وصل مراسين مراسين يوصلها يجعلها موصولات فإذا الحديث من طريق إبراهيم ابن الحكم ابن آبان وهو ضعيف والذهب يقول واه واه الحديث فلا شك هذا الذي تضمنه صواء من علم أني ذو قدرة فالله ذو قدرة على مغفرة الذنوب جل وعلا كما تقدم معكم في خلاف أهل العلم رحمهم الله وهم يعلمون أن الله يغفر الذنوب سبحانه وتعالى أن الله يملك مغفرة الذنوب على أقوال مختلفة في هذه الآية في تقدير المتعلقة فهذا لا شك فيه ومن شك فيه يخشع على إسلامه من شك في هذا يخشى على إسلامه لا شك أن ما تضمنه صحيح أن الله ذو قدره على مغفرة الذنوب ولا يغفر الذنوب إلا من يغفرها إلا هو سبحانه وتعالى كما تقدم معكم في الآية وهكذا أيضا ما لم يشرك بشيئا فالله يغفر له ذنبه ما لم يشرك بشيئا فإن أشرك شيئا فإن ذنبه لا يغفر ذنبه لا يغفر كما تقدم في الحديث الأول قال ثابت البناني ثابت البناني قال ثابت البناني بلغني أن إبليس بكى حين نزلت هذه الآية والذين إذا فعلوا فاحشة وهذا بلغ ولم يوصله رحمه الله تعالى وثابت من أولا أقول نس هو تابع أدرك بعض الصحابة رضي الله تعالى عنه رحمه الله من الذي أثنى عليهم من الصحابة ثابت هذا أنس بن مالك ماذا قال فيه نعم إن من الناس مفاتيح للخير ومنهم ثابت البناني أحسنته ومنهم ثابت فهو من فاتيح الخير ثابت رضي الله تعالى وهذه تسكي عظيمة من هذا الصحابي الجليل الذي خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين فثابت الرجل صالح قال رحمه الله قوله تعالى قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين وهذه آية عظيمة قد خلت أي مضت من قبلكم سنن أي طرق كما سيت الكلام على ذلك وقوله قد خلت أصل الخلو يستعمل في الانفراد هذا هو أصل معنى خلت فالخلو أصله في الانفراد يقال المكان خالي أي منفرد منفرد عما فيه ما في أحد فيه مكان خالي فهو منفرد عما فيه فليس فيه أحد ويستعمل في الزمان قد خلت قد مضت كما في الآية هذه قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض أي قد مضت سنن من قبلكم والسنن كما هو معلوم جمع سنة وهي الطريقة والسيرة وفي المصباح قال السنة سيرة حميدة كانت أو ذميمة السنة السيرة حميدة كانت أو ذميمة الحاصل السنة هي الطريقة والسيرة أيضا كلانفة وكما قال النبي وهذا البيت مشهور من معشر سنت لهم آباؤهم ولكل قوم سنة وإمامها أي طريقة يسيرون عليها ولكل قوم طريقة يسيرون عليها وإمام لهذه الطريقة التي يسيرون عليها فهذا معنى السنة في اللغة تأتي بمعنى الطريقة بمعنى السيرة حميدة كانت هذه الطريق أو السيرة أو ذمينه فهذه سنة قد مضت لأناس قبلنا وأما لقضى السنة في الإصطلاح فيطلق على معان مختلفة فيطلق على واحد من ثلاثة من المعاني المختلفة يطلق على ما يقابل القرآن فهذا إطلاق السنة في الإصطلاح عند العلماء فله ثلاثة إطلاقات الإطلاق الأول يطلق على ما يقابل القرآن فيراد بها قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره فهذه سنة هذا الإطلاق الأول أنها تطلق السنة على ما يقابل القرآن فيراد بذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره ولهذا يقال أدلة الشريعة الكتاب والسنة أدلة الشريعة الكتاب والسنة أي القرآن الحديث والإطلاق الثاني من إطلاق السنة يطلق أو تطلق على ما يقابل الواجب ويرادف المندوب هذا إطلاق آخر للسنة تطلق على ما يقابل الواجب ويرادف المندوب وهو ما يثاب على فعله امتثالا ولا يعاقب على تركه هذا معنى السنة وهذا الذي اشتهر عندهم في الأصول والثالث يطلق على ما يقابل البدعة فيراد بها وافق القرآن والحديث السنة موافق القرآن ووافق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والبدعاء مخالف ذلك فهذه ثلاثة إطلاقات للسنة آخرها ما يقابل البدعه تطلق السنة فيما يقابل البدعه فيراد بها موافق القرآن أو ووافق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه السنة وما عدا ذلك فهذه البدع لأنها لم توافق كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن يعيد معنى السنة في الاستطلاع وفي الشرع وقص في الاستطلاع وفي اللغة لا معنى السنة في اللغة سامة نعم سنة في اللغة بمعنى الطريقة والسيرة حميدة كانت أو أو ذميمة يقال لها سنة حسنة كما في بيت لبيد من معشر سنة لهم آبائهم ولكل قوم سنة وإمامها طيب في الاستطلاع ما معنى السنة نعم لها إطلاقات مختلفة تطلق على ما يقابل القرآن كتاب سنة نعم ويقصد بها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره والثاني تطلق على ما يقابل الواجب ويرادف المندوب يقابل الواجب ويرادف المندوب بمعنى المندوب وهو الذي يثاب فاعله أحسنته ولا يعاقب تاركه والثالث ما يقابل أو ما يقابل البدعة هذه السنة وهذه بدعة فتكون تكون السنة هي ما وافق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال قوله تعالى قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض وقد اختلف الناس في معنى الآية هذه قد علمت أن معنى السنة طريقة وأما معنى الآية فاختلفوا على قولين فيها وسيذكر بعض الواحد Onion أيضا فقيل قد خلت من قبلكم سنن أي قد مضى قبلكم أهل سنن وشرائع فانظروا ماذا صنعنا بالمكذبين منهم قد خلت من قبلكم سنن أي مضت من قبلكم سنن وشرائع فانظروا ماذا صنعنا بالمكذبين منهم فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين فإنه قد تقدم أهل سنن وأهل شرائع فصنعنا بالمكذبين ما صنعنا وما أخبرناكم من إهلاكهم ودمارهم وهكذا المعنى الثاني قريب قد خلت أي قد مضت قبلكم سنن الله في إهلاك من كذب من الأمم فاعتبروا بهم وهذا قول مجاهد كما سيأتي أي قد مضى وأخبرناكم عن ذلك السنن الله سبحانه وتعالى في إهلاك المكذبين وما صنعنا بهم فاعتبروا بهم لا تغفلوا عما صنع الله سبحانه وتعالى بالمجرمين وبالمكذبين وهذا بين حتى يا أخوان عن الاعتبار والاعتبار شأنه عظيم أن الشخص يعتبر بغيره ويعتبر بمن مضى فالله سبحانه وتعالى يذكر كثيرا في كتابه هذا الجانب وهذا الأمر لأنه يبعث عن الإمام بالله سبحانه وتعالى وعن الإمام برسوله ودينه جل وعلا فإنه من أعظم أسباب الإيمان بالله الاعتبار بالأمم السالفة وما حصل للمكذبين منهم من عذاب الله سبحانه وتعالى ونزل بهم وكثير من الناس ما يعتبر كم من يا أخوان تمر بالناس قريب الحوادث هذا التي مرت بعدن وبغني عدن من حادث الحوث المجرم ما في حد يعتبر يرجعون إلى المعاصي يرجعون إلى المعاصي قليل هكذا الأيام الأولى يا رب يا رب يا رب وإذا اكشف بهم ما بهم رجعوا أكثر ما كان عليه. رجعوا أكثر مما كانوا عليه إلا من رحم الله جل عليهم الله يقول قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض انظروا كيف كان عاقب المكذبين انتبهوا لهذا اعتبروا يا أون الأوصار فقلما تجد من يعتبر وينتبه لما أصلى الله سبحانه وتعالى لما أمر به من الاعتقاد والاعتبار بهؤنا ونسى الله سبحانه وتعالى أن ياخذنا بما فعل السفهاء منا فإن هذا أمر عظيم لو أخذنا الله بفعل السفاة والله لها لكنه ولكن الله سبحانه وتعالى رحيم جل وعلا ويدفع, الخير ويدفع الشر بالخير يدفع الشر بهذا الخير الموجود وهكذا أيضا قوله فسيروا في الأرض فيه قولان أيضا أحدهما أن المقصود به السير في السفر فسيروا في الأرض أن المقصود به السير في السفر كما قال الزجاج قال أي إن سرتم إذا سرتم في أسفاركم... عرفتم أخبار الهالقين بتكذيبهم... هذا معنى فسيروا أي السفر... أن المقصود بالسير هنا هو سير السفر... فإذا سرتم في أسفاركم... عرفتم أخبار المقدمين الهالكين... كيف صنعنا بهم؟ والقول الثاني أنه التفكر... فسيروا أي تفكروا في الأرض... انظروا كيف كان عاقبة المقدمين هذا معنى آخرني... السير بمعنى تفكر... وهكذا أيضا معنى قوله فانظروا أي اعتبروا وقوله كيف كان عاقبة المكذبين المقصود بالعاقبة آخر الأمور انظروا كيف كان آخر أمرهم وعاقبة أمرهم خسرة بسبب تكذيبهم بالله وعيات الله ورسل الله فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين أي آخر أمرهم وما آلوا إليه من العذاب النكال ثم قال هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ثبهوا هذا بيان للناس وهذه حجة تقام على الناس هذه حجة يقيمه الله سبحانه وتعالى في كتابه عن العباد وهذا هدى هذا الكتاب وموعظة فيه المتقين وإنما ذكر المتقين لأنهم هم الذين يستفيدون وإنه هو موعظة المتقين لغيرهم لكن لما كان المتقون أكثر استفادة بل هم أهل الاستفادة خصهم بالذكر وأنهم موعظ لهم لأنهم يستفيدون ذكر فإن الذكرة تنفع المؤمنين فخص المتقين بالموعد وإلا هو موعد الجميع سواء كان من أهل التقوى أو من غيرهم الله وعظهم بهذا العظيم لكن خص المتقين بأنهم أهل الاستفادة وأهل اليقين قال رحمه الله قوله تعالى قد خلت من قبلكم سنن قال عطاء شرائع وقال الكلبي مضت لكل أمة سنة ومنهاج إذا اتبعوها رضي الله عنهم وقال مجاهد قد خلت من قبلكم سنن بالهلاك من كدف قبلكم وقيل سنن أي أمم والسنة الأمة قال الشاعر وقد علمت معنى السنة أيضا في اللغة وهذا معنى من معانيها السنة الأمة قد خلت من قبلكم أمم سنن أي أمم هذا معنى معاني السنن هنا وتقدم المعنى الذي أشرني إليه الطريقة هذا هو المعنى المشهور الطريقة والسيرة كما في بيت نبيل وهذا معنى آخر يحفظ وقيل سنن أي أمم والسن الأمة قال الشاعر ما عاين الناس من فضل كفضلكم ولا رأوا مثلكم في سالف السنني أي الأمم ولا رأوا مثلكم في سالف الأممي والسن لها إطلاق آخر بمعنى الأمة وقيل معناه أهل السنن مضروا إلى أهل السنن الذين مضوا والسنة هي الطريقة المتبعة في الخير والشر السنة هي الطريقة المتبعة في الخير والشر كما تقدم معنى عن صاحب المصباح السنة السيرة حميدة كانت أو دميمة هذا معناها اللغوي وأيضا سنة تطلق على الأمم والسنة تطلق على الأمة قال رحمه الله وقيل معناه أهل السنني والسنة الطريقة المتبعة هي الطريقة المتبعة في الخير والشر يقال سن فلان سنة حسنة وسنة سيئة وقد جاء في هذا الحديث من سنة سنة حسنة ومن سنة سنة سيئة فكلهم له عوائد ذلك إن خير فخير وإن شر فشر القل له العوائد فمن سن الخير فله الخير ومن سن الشر عياذ بالله فلهو الشر إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها أي عليها اللام هنا بمعنى على فلها عليها فالحاصل هذا معنى مشهور سن فلان سنة حسنة كما في البيت وسن سيئة أي أتى بطريقة حسنة وطريقة سيئة كما في بيت البيت قال ويقال سن فلان سنة حسنة وسنة سيئة إذا عمل عملا اقتدي به من خير وشر وسبب ورود الحديث يدل على هذا المعنى الذي يشير له الإمام البغوي رحمه الله في أولئك الذين تغلزوا النمار وكانوا في فقر عظيم جدا راهم نسع صلم ورأى تلك الحالة الرسلة فدع الناس إلى الخير دع الناس إلى التصدق عليهم فتصدقوا هذا يأتي بما يسر الله لكن يأتي بما يعجز عن حمله الكف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تتابع الناس عن الخير من سن سنة فله أجرها وأجر من عمل بها لما رأى حالة أنائك الذين قدم عليه عليه الصلاة والسلام فحتى الناس على التصدق عليهم وهكذا أيضا من رؤيا حاله أنه في ضير وفي حاجة فلا باس أن يحث الناس على التعاون معه وهذا من التعاون على البر والتقوى لا يترك ولا سيمة من كان من أهل الصلاة ومن أهل الخير فلا يترك يعان كما أعان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك القادمين عليه فربما لا يستطيع أن يتكلمه لعفة عنده ولأنه لا يريد أن يريق ماء وجهه لما جعل الله سبحانه وتعالى في قلبه من غنى ومن العفة فنباسا نتكلم له ويحث الناس على التعاون معه وهذا من باب الشفاعة الحسنة ومن يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها فهذا من باب الشفاعة الحسنة التي كان رسول الله يشفع بها يشفع تؤجر ويقضي الله على نسان نبيه ما أحب فهذه شفاعة حسنة جميلة هذا إن شاء الله نلتبه بيوم معنا الآية سيأتي عليها إن شاء الله ما معنى قد خلت قد خلت يا عبد الرحمن أي مضت أحسنت وأصل الخنو الانفراد بمعنى الانفراد مكان خال أي انفرد عما عم فيه أحسنت وما معنى سنن نعم قيل أمة جمع سنة قيل السنة هنا جمعنا الأمة وقيل بمعنى طريقة أي قد خلط طرق لمن تقدم وشرائع لمن تقدم فانظروا كيف كان عاقبة من كذب من تقدم هؤلاء الذين أخرت سنن ومضت بهم سنن قولوا فسيروا ما معنى السير قيل السير في السفر أو إنه السير السفر التفكر أحسنت فانظروا أي اعتبروا المكذبين نعم آخر أمرهم انظروا آخر أمورهم كيف كانت أحسنتم إلىهم قال صلات التوبة هل هي خاصة بالصائر أم تغفرة من غير آخر كذلك أم تشمل الكبائر هذا وهذا والكبائر أن يتوب الشخص منها ويبادر بالتوبة منها ويصلي مثل هذه الصلاة ويستغفر بعدها قال ما الجفري وقالد الراشد محمد العريفي وما عندهم الجفري رجل مشرك صوفي هالك وهؤلاء حزبيون قال الراشد ومحمد العريفي ولا ينبغي للشخص أن يسمع الحزبيين فإنهم أصحاب ثورات وانقلابات وجمعوا على البلاد والعباد شر عظيم الآن نجنيه من جهة أولئك من أمثال الراشد وأمثال العريفي وأمثال الزنداني هذا الذي نعاني منه هذا الذي كانوا والعياذ بالله يتبجعون به وأخرجوا تلك الأشرطة وتلك الكلمات النابية على أن هذا خير وهذا جهاد وهذا كذا انظر الجهاد الآن قال لا أي شيء ما في المعاصي خير بدا والله ما في المعاصي خير وإن يعني ظهرت للناس في ثوب جميل ما فيها خير عاقبة أمرها قسرة وعاقبة أمرها والعيادهم لا ضلال بعيدا ودمارا البلاد والعباد. فهؤلاء غير موثوقين في بعضهم وفي دينهم فما ينبغي للشخص أن يسمع لهم وأولهم أرداء من من ذكر بعده فهو مشرك الجفري مشرك وعندهم شركيات ما قد دونت عليه قال هل يجوز العقيقة عقيقة الولد أن يذبح نوعين مختلفين كأن يذبح رأس من الضان ورأس من المعز ما هو شر ولو اختلف يعني اشترك في النوع أيضا كذلك رأس من رأسين من المعز يذبح رأسين من الضان خالف بينهما كذلك أهم شيء أنه يذبح من بهيمة الأنعام فلا يتجاوز بهيمة الأنعام فيذبح من الدجاج أو من الأرانب أو من غير ذلك إما أباح الله هذا لا يجزي عنه شيئا فيكون من بهيمة الأنعام ورسول الله عقى بكبشيني وضحى بكبشيني من نوع واحد والأضحية أحكامه أو أحكام العقيقة أحكام الأضحية عند جماعة من أهل العلم والذي يظهر أنها تختلف مع الأضحية في السن فليش سرط فيها السن وإنما اشترط بيها تكون حسنة ما تكون رديئة قال كما هم أن السعادة واجب في الصلاة حينما تركنا السعادة نسيانا ثم أتينا بسورة الفاتحة بعد ذلك ثم تذكرنا السعادة فأل نواصل الصلاة وإن نأتي من السعادة إن كنت قريبا في الفاتحة ارجع إلى أول إلى أول ما بدأت اصفعد ثم تأتي بالفاتحة من أولها وإن انتهيت من الفاتحة فلا تحتاج أن تأتي بالسعادة الصلاة صحيحة الصلاة صحيحة وتأتي بها في الركعة الثانية أو في السورة التي بعد الفاتحة تأتي بالسعادة وعند جماعة من أهل العلم يرون سجود السهو لترك الاستعاذة وكذلك دعاء الاستفتاح سهوا لأن الاستفتاح واجبة والاستفتاح فيه خلاف والذي يظهر ان الاستفتاح لا يسجد له لأنه مستحب هل القول بأن المستحب لا يسجد له وأما الاستعاذة فهي واجبة قال هل يجزل الرجل أن ينادي أباها وأمه باسمه ننصح أن يناديه بي يا أبتي يا أبي هذا أحسن وإن ناداه باسمه فإن الصحابة ربما أخبروا عن آبائهم قال عمر كما يروي ابن عمر عن أبيه فربما يقول قال عمر وهو أبوه فإن كان باب الإخبار ما فيه مانع فأن يقول قال عمر وأما في النداء الذي يظهر ننصحه أن يناديه باسمه أما في الخبر لا باس قال كذا وكذا إذكر اسم أبيه قال كذا وكذا أما في النداء فننصح أن يقول يا أبي يا أمي ولا يقول يا فلان يا فلانة اسمه هذا الذي ننصحه به والله يعلم ما في القلوب فمسرة التعظيم هي في قلب العب ولكن التعظيم يدل عليه الأنفاض الذي في القلب يدل عليه الأنفاض وإبراهيم في كتاب الله يا أبتي يا أبتي ولم يقل يا, آزر ولم يقل يا آزر يا أبتي يا أبتي وهو يخاطبه هو مشرك ويتلطف معه مثل هذه العبارات الجميلة يا أبتي يا أبتي فهذا الذي ينبغي ورسول الله يقول يا عم قل لا إله إلا الله ولم يقل يا أبا طالب قل لا إله إلا الله فهذا هو الأليق بالشخص قال يسلم عليكم عبد الفتاح أحمد الصوماني عليه السلام والسلام إلهنا سبحانه الله وحمدك لا إله الله بساله ربته بليه